أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم نفس الرحمن الرحيم يوم يأتي لا تكلم الله لا يأتي

وان الذين سعدوا ي ففي الجنه خالد ي ن

قد اتينا م و س ى الكتاب فاقتلت فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضيت

「ああいに

すてきなおみ

الصلاة واكل ا ل ص ل ا ة طرفي النهار

لفضيله الدكتور م ح م ن راتب النابلسي

تبع ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا م ا أ س راتب النابلسي

ولا يزالون م خ ت ل ف ي ن إ ل ا من رحم ي ربك ولذلك خلقه وتمت كلمه ربك لان أ م جهنم من ا ل ج ن

موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ف س ل ا م ي ه

لا لا لا أكل موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه

One, two, three.

كل الذين لا ي ن ؤ م و ن ع م ل و ع للذين ى مكانتكم ك و ا ل لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن

م و إ ل ي ه يرجع ا ل أ م ر كله ف ا ب د ه و ت و ك ل ع ل ي ه و م ا ربك غ ا ف ل ا ع م ي ه

بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحمن الرحيم بسم الله

ل ا عربيا لعلكم تعقلون الله الله الله نحن نقص عليك أ ح س ن قصر القصص أحسن من

مهتم القصص بما اوحينا

قال يوسف ل أ ب ي ه يا أ ب ت إ ن ي ر أ ي ت احد عشر كوكبا الله أحد عشر

اياك وعلى اخوتك فيكيد لك كيد ا

أ ح د عشر كوكبا والشمس والقمر ر أ ي ت ه م لي سادتين قال يا بني لا تقصف ر أ ي ك على

ش ل ك ه الهدى ل ر ك ا دعويه غير ن ب ح ي ه ذات مضمون اجتماعي

وكذلك ي ج س ي ك ربك ويعلمك من ت سوي ا ل أ ح ا د ي ث ويتم ن ع م ت هو عليك <تصفيق> ويتم

م و س و ل ه النابلسي للعلوم الاسلاميه

ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم, ويتم نعمته الله وعلى ويتم عليك و

ل و ب ك م ا أ د ك ت و ر محمد راتب ا ل ن ق ب ل إ س ي

لقد كان في ي و س ف ا واخت وسيم لي صلاه سلام لقد كان في ي و س ف و إ خ ت

وفقوته ايات للسائلين

اقتلوا يوسف أ و طرحوه أ ر ض ا يخل لكم وجه أ ب ي ك م وتكونوا من بعد

ب ه ق الله ا ص ا ل ح ي ن

ت ق ط ه بعض السياره إ ن كنتم فاعلين

لقد كان في يوسف و إ خ و ت ه

قتلوا يوسف او اطرحوه أ ر ض ا يخل لكم وجه أ ب ي ك م يخل وتكونوا ج ه أبيكم و من بعد

وعلى اله ص ح ب ه و س ل

بعض ا ل س ي ا ا ر ة إن كنتم ف ع ل ق ى

معنا غدا يرتح ويلعب و إ ن

قالوا يا أ ب ا ن ا انا غهدنا مستبق وتركنا ي و س فعند متاعنا ف أ ك ل ه

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أ ن ف س ك م

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أ ن ف س ك م أ م ر ا

فصهر جميل وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم

صبر جميل والله المستعان على ما تصفون

و ا ل ل ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي د

والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بغت دراهم معدوده وكانوا ف ي ه

「わか蘭」

ك ذ ل ك مكنا ليوسف في ا ل أ ر ض ولنعلمه من تاويل ا ل أ ح ا د ي ث والله غالب

والله غالب على أ م ر ه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشد

وكذلك نجزي المحسنين, وكذلك نجزي المحسنين

أ ح س ن و ع ه ا إ ن ا ب ل س ي ل ل ا ل و ن و ل ق د همت به و ه م ب ه ا لولا

ولقد همت به وهم بها لولا أ م ر ه ا برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء

واستبق الباب وقدد قميصه, قميصه من دبر والف ياتي دها لدى ا ل ج ن

موسوعه النابلسي ل ل ا ل و م ا ل ا س ل ا م ا

جاءه عذاب اليم قال لي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلنا

إ ا ن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان فكذا قميصه قد من دبر فكذا

قد شغتها أ حبا انا لنراها في ضلال مبين, الله مبين الله فلما سمعت

بمكرهن أ ر س ل ت إ ل ي ه ن و أ ع ت د ت لهن متكا واتت كل و ا ح د ة م ن ه م

سكينا و آ ت ت كل و ا ح د ة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن م وقالت اخرج

لفضيله ا ل م ا ر أ ي ن ا ب